وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَاغِبْتَ عَنِ الذي وَأَنْتَ عَنْهَا مُقِرٌّ فَانْخَرْطَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ وَذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ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 ثم لا تجدوا لكم وكيلا مميتا أين يعيدكم فيه تارة نخرة فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة